بسم الله الرحمن الرحيم القانعة مل قانعة أدراك من ادراكن الصارعة يوم يسون يسكن طراش النبات وتسون اليدان كل هجنف فاما من ثقلت موازينه فاما من ثقلت موازينه ففي ريشة راضيا وعما من خفت موازينه فأمه هارية فعما من سقلت موازينه وفي عيشة راضية وعما من خفت موازينه فأمه هارية وما أدرك ما هي نار